أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلاة والصلاة رجالا أو ركبان فإذا أمنتم فاذكروا الله فاذكروا الله ملَ مَنكُ مَا لَم تَكُ تَعْلَمُونَ لَ والالَّذينَ يوتَو وَيَذَرُونَ مِن عَن وَأَجَوْا وَصِيَّتَلِ الْأَزْوَاجِ وَصِيَّتَلِ الْأَزْوَاجِ مَثَلًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إخْرَاجٍ وَيَطَّلِعُ عَلَىٰ عَذْرَاجِهِم مَّسَاءً إِلَّا حَوْلَيْنِ غَيْرَ آسِرِينَ فَإِنْ خَرَّجْنَا فَنَجُونَا لذي <تصفيق> محر وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتكين كذلك يبين الله لكم واقع! man Oh